سبع استمع إلى العبارات وتأمل معانيها مستعينا بالصور لا تلعب بالنار لا تلعبي بالنار لا تهمل الدراسة لا تهملي الدراسة لا تكتب على الجدار لا تكتبي على الجدار